إِ أَوْ حَينَ إلَيْكَكَمَا أَوْ حَين إى نُحِم وََّ بِينَ مِن بَعِهَا وَأَوحَينَ إلَ إبْرَهمَ وَإِسممَاعِلَ وَإِسحاقَ وَيَعقُوبَ وَالْأَسْباط وَعيسَ وَأَُّوبَ وَيُونوسَ وَهرونَ وَسُلَم وَآتَينَا دَ دَزَبُور